ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ألف لام ر ح ي م صاد ا ك ت ب ن ز ل إ ل ي ك ف للعلوم ا يكن في صدرك حرج منه حرج ت ر به ت ب ا ل ا س ل ا تتبعوا م ن ه وولياء قليلا م ا ت ذ ك ر و ن و ك م من قرية أ ه ا ل ن ا ه ا فجاءها ب أ س ن ا ب ي للعلوم ا ل ا كان د ع و ا م إذ ي ه الذين أ ر س ل إ ل ي ه م و ل ن س أ ل ن ا ل م ر س ل ي ن ف للعلوم ن ق ص م ا ك ن ا غ ا ئ ب ي ن و ا ل و ز ن ي و م ئ ذ الله ح ق ق فمن ف ت م و ا ز ي ن فأولئك هم ا ل م ف ل ح و ن و موسوعه ن خفت م ا الذين ز ي ن ه فأولئك خ ر ا أ ف م م ب ا ك ا ن و ا ب آ ي ي ا ا ت ن ظ ل م مكناكم و ولقد ن س ي ا للعلوم أ ر ض و ن ا ل ف ي ه الاسلاميه معايش ق ي ل ما تشكرون ق ق د خ ل ن ك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 لفضيله الدكتور محمد ل راتب ا ل ن ا ب م س ي ن أنت و ز شركه ا ل ا تقربا ه ذ ه ا ل ش ج ر ة ف ت ك و ن من ا الظالمين ف و س س و ل ه م ا ل ش ي ط ا ن ل ي ب د ي ل ه م ا ما وري ع ن ه م ا م و ن ا ج ت م ا وقال م ا نهاكما ربكما ع ن ه ذ ه النابلسي ش ج ر ة إلا أ ت ك و ن ك ا تكونا, إلا أن تكونا أو م ل خ ا ل د ي ن و ق ا س م الاسلاميه لمن ن ف د ل م ا بغرور فلن ذاق الشجرة ل بدت ه موسوعه ل ي م ا من ورق ا ل ج ن ة و ن ا د ا ا ه م ر ب ه م ا أ ل م أنهكما عن ت ل ك ا ل ش ج ر ة و أ ق و ل ل ك م ا إن ا ل ش ي ط ا ن ل ك م ا عدو م ب ي ن ربنا قالا ظلمنا أن وإن ل موسوعه ا ل ن ك و ن ن من ا ل ب ا س ر ي ن ق ا للعلوم اهبطوا بعضكم ب ض عدو و الاسلاميه حين اسماء تحيون و ت الله ا ت خ ل ح و ن ى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 موسوعه م النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء الله ي ن ا ل ح س ن و ن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 ه م فيها ا خ ل د و ن فمن ع ظ م ممن ا ف ت ر ى ع ل ى ا ل ل ه ك ذ ب ا أو كذب ب آ ي ا ت ه أ و ل ئ ك ي ن ا ل ه م نصيبهم من الاسلاميه ك ت ب حتى إذا جاءتهم إذا ر ي ت و و ف ن ه قالوا أ ن م ا ك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 كلما د خ ل ت لعنت ت أمة أ خ ه ا ح ت ى شركه دعويه غ ي لأولاهم ر ب ن ا ه ؤ ل ا ء م ض ل و ن ا ف ج ت ه م ع ذ ا ب ض ع ف ا النار من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 تجري من تحتيم ا ل أ ن ه ا ر وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا, كنا ل ن ه د د ي لولا أ ن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق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 ي ع ر ف و ن كلا ب س و ع ه النابلسي ا ج ن ل ل ع ل ي ك م ل ا ل ا س ل ا م ي ط م ع و و ن إ ذ ا صرفت ص ر أ ب ا ه م ت ل ق ا ء ا ب ا ل ن ا ر ق ا ل و ا ر ب ن ا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى اصحاب ا ل أ ع ر ا ف ر ج ا ل يعرفونه بسيماهم قالوا ما أ غ ن ى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون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 إلا تأويله يوم يأتي تأويله يأتي يوم ي قد و نسوه ل الذين قبل من ق جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع و لنا أ و نرد فنعمل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 يغشي الليل يطلبه ي النهار ح ث موسوعه ا ل ق م ا ل ن ج و م م س خ ر ا ت ب أ أ م ر ل س ا للعلوم ر ت ب الاسلاميه ر اسماء ر ب ت ض ر ع و خ ف الله ا يحب ا ل م ع ت ح ي ن ى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 أ ب ل غ ك م ر س ا ا ل ت ربي و أ أ ص ح لكم و ع ل ل ل م من ا ه م ا ل ا ت ع ل م و ن أوعجبتم أن ج ا ء ك م ب ك ر من ربكم ع ل ى ر ج ل منكم ل ي ن ع ل ك م و ل ت ت ق و ا و ل ع ل ك م ترحمون ف ك ذ ب و ه فأنذروا شركه الهدى شركه د ع و ا ل ذ ي ن ك ذ ب و ا ب ح ي ا ا ت ن ن إ ه م ك ا ن و ا ق و م ا ع م ي ن و إ ل ى ن اجتماعي د قال يا قوم ر ه أفلا تتقون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 موسوعه برحمة م ن النابلسي و ق ا ن بآياتنا وما كانوا مؤمنين كذبوا وما و إ ل ى ثمود أخاهم ا ص ل ح ق ا ل يا ق و م ا ع ب د و ا ا ل ل ه م ا ل ك م من إله غ ي ر ه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 واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد ووبواكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا الاء الله ولا تعتوا في الارض مفسدين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 افرحنا بالذي آ م ن ت م به كافرون فعقروا ا ل ن ا ق ة وعتوا عن أ م ر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إ ن كنت من المرسلين ف أ خ ذ ت ه م ا ل ر ج ف ة ف أ ص ب ح و ا في دارهم جافلين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي ونصح ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين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 فانجيناه و أ ه ل ه الا امراته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم م ط ر ا فانظر كيف كان ع ا ق ب ة المجرمين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 عن سبيل الله م ن آمن به و ت ب غ و ن ه ا عوجا واذكروا إذ ك ن ت م ق ل س ي ل ل ع ر و م ا ن ظ ر و ا كيف ك ا ن عاقبة ا ل م ف س د ي ن وإن كان طائفة ه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 ف أ خ ذ ت ه م ا ل ر ج ف ة ف أ ص ب ح و ا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن كانوا أ ن ن لم ي غ و فيها ي ا ل ذ ك ذ ب شعيبا ا ك ن و هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أ ب ل غ ت ك م رسالات ربي ل ق د أبلغتكم رسالات ربي رسالات لكم ونصحت ف ك ي ف ل ه ا ل د ك ا ف ر ي ن و م ا أ ر س ل ن ا في قرية من ن ب ي إ ل النابلسي أ خ أهلها بدلنا م ك النابلسي ل حتى ع ف و و ا ا ق ل و ا قد م س ب الاسلاميه ا ض ر قد م آباءنا ض ر ء والسراء ا ف أ خ ذ ن ه بغتكا وهم لا ش ع ر و ولو ن أن أ ل القرى ا ت ق و ا لفتحنا ع ل ي ه م ب ر ك النابلسي ل و ل ك ك ن ذ ب و ا ا ف أ خ ذ ن ه م ب م ا ك ا ن و ا ي ك س ب و ن أفأمن أ ه ل ا ل ق ر أن ي أ ت ي ه م وهم بأس ناباتا َ و َ أ َ م ِ ن َ أ َ ه ْ ل ُ القرى ََُْ ن ي َ أ ْ ت ِ ي ه ُ م ْ ب َ أ ْ س ن ا ضحى وهم ُْ يلعبون َََُْ أ َ ف َ أ َ م ِ ن ُ و ا مكر ََْ الله َِّ فلا ََ ي َ أ ْ م َ ن ُ مكر ََْ الله َِّ الا َّ القوم َُْْ الخاسرون ََُِْ أ َ و َ ل َ م ْ يهدر َِْ الذين ََِّ يرثون ََُ ا ل ْ أ َ ر ْ ض َ من ِْ بعد َِْ أ َ ه ْ ل ِ ه َ ا ان لو َْ نشاء َََ ولقد ع ونطبع ب بذنوبهم ن ه م قلوبهم جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا, ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل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 رب موسوعه ى ه ا ر و ن قال ف و ن آمنتم ب ق النابلسي لكم إن هذا لمكر مكرتموه للعلوم ن ا ل ا س ل ن لأقطعن ا م لأصلبنكم ج ع ي ن قالوا إ ن ا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا إ ل ا أ ن امنا بايات ربنا لما جاءتنا ربنا أ ف ر غ علينا صبرا وتوفنا مسلمين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 ويستخلفكم في ا ل أ ر ض فينظر كيف تعملون ولقد أ خ ذ ن ا لفرعون بالسنين ونقص من, الثمرات ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ف إ ذ ا جاءتهم ا ل ح س ن ة قالوا لنا هذه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 مشارق ا ل أ ر ض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت ك ل م ة ربك الحسنى على بني, إسرائيل على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون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 وفي ذ ل ك بلاء من ربكم عظيم و و ع د ن ا موسى ثلاثين ل ي ل ة و أ ت م م ن ا ه ا بعشر فتنمى ميقات ربه فتن أ ر ب ع ي ن ل ي ل ة وقال موسى ل أ خ ي ه ي ر و ن اخلفني في قومي و أ ص ل ح ولا تتبع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 ولما رجع موسى إ ل ى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أ ع ج ل ت م أ م و ر ربكم وألقى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 ا ل ذ ي ن اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في ا ل ح ي ا ة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وامنوا إن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 فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم ب آ ي ا ت ن ا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف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 وقطعناهم اثنتي ع ش ر ة أ س ب ا ق ا أ م م ا و أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى إ ذ استسقاه قومه أ ن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا ع ش ر ة عينا قد علم كل اناس نشربهم و ض ل ل ن ا عليهم الغمام و أ ن ز ل ن ا عليهم المن والسلوى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 وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجدا من السماء بما كانوا يظلمون واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السب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 قالوا م ع ذ ر ة إ ل ى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء و أ خ ذ ن ا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرده خاسين واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم إ ل ى يوم القيامه من يسومهم, من يسومهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم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 فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه ي ل ه ف أ و تتركه ي ل ه ف ذلك مثل القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا ف ق ص ص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا و أ ا س م ك ا ن و الله ي ظ م من و ن يهدي ا ل فهو ا ل م ومن هم ه ت د ي يضلل فأولئك ل ا خ ا س ر و ن ولقد و لجهنم الجن ل ذرأنا كثيرا من ن ا إ س ى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 يسألونك كأنك حفي كأنك عنها قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا إ ل ا ما شاء الله ولو كنت لفضيله الدكتور و محمد راتب ل إلا إن أنا إلا نذير ا ل خلقكم ن ا ب ل زوجها وجعل منها زوجها ل منها شركه ن إ ل ي الهدى ف م ا ت غ ش ا حملا حملت خ ف ف ي شركه ت فلما أثقلت دعويه غير ربحيه ه لئن ذات ل ح مضمون اجتماعي ن فلما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 وإن شركه م إلى الهدى لا ي ت ب شركه م عليكم سواء دعويه ت م م أم أنتم صامتون إن ا ل غير ن تدعون من د ربحيه ع ذات د مضمون ث ا ل ف د ع ه م لكم فليستجيبوا إ اجتماعي ص د ن أ ََ ل ه ُ م ْ أَرْجُلٌ َُْ ي م ش و ن َ ب ِ ه َ ا أَمْ ل َ أَيْدٍ َ ه ُُ م ْ ي ب ط ِ ش و ن ََ ب ِ ه ا أَمْ ل ََ ه ُ م ْ أ ع ْ ي ُ ن ٌ ي ب ْ ص ِ ر ُ و ن َ بِهَا َ أ م ْ ل ََ ه ُ م ْ ذ ا ن ٌ ي َ س ْ م ََ بِهَا ع ُُ و ن ل ِ د ُُ ع و ا ُ ك م ْ ثُمَّ ك ِ ي د ُُُ و و ن ن ِِ فَلَا ت ْ ر ه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 خذ العفو و أ م ر بالعرف و أ ع ر ع ه ا ل ج ا ه ل ي ن و إ م ا ينزغنك من ا ل ش ي ط ا ا ن نزه ف س ت ع ب ا ل ل ه إنه س م ي ع ع ل ي م إن ا ل ذ ي ن ا ت ق و ا إذا م س ه م ط ا ف م ن ا ل ش ي ط ا تذكروا, تذكروا فإذا ن ه م و س و ن ه م في النابلسي غ ي ي ث ثم لا ق ص ر و و إ ذ لم تأتي ي ة ق ا ل ل ق ل إ ن م ا أتبع م ا يوحى إ ل ا م ن ر ب ي هذا بصائر من ربكم وهدى و ر ح م ة لقوم يؤمنون و إ ذ ا قرئ ا ل ق ر آ ن فاستمعوا له و أ ن ص ت و ا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا و خ ي ف ة ودون الجهر من القول بالغدو ب ا ل غ د و س و ع ه ا ل ولا ت ك ن من ا ل غ ا ف ل ي ن إن ا ل ذ ي ن ع د و ب ك ل ا ي س ت ك ب ر و ن عن ع ب ا د ت ه و ي س ب ح و ن ه وله يسجدون